ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخِر الذين آمنوا وعملوا الصالحاتين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 ثُمَّ الْيَقُوتُ تَفَتَّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن عَضَّ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ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 مكان سحق ذلك وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى ثم محيلها إلى البيت العتيق ولكل أمّة جعلنا ما سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأدمغام فإلهكم إله واحد فله أسموا